بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبهم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القواذ مرة فاستوا وهو بالأفق الأعلى ثم دنا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 الملائكة تسفية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يُغْنِي من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم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 الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن ان ربك واسع المغفره واعلم بكم اذ انشئتم من الارض واذا انتم اجنه واذا انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ الْتَقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَنذَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى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 وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كاشفة فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَسْمَعُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا